فالعباد صاح صايح تقدم، فيجونك مذلة وابلة الغمام، لا دنو الحيد لصيام تهدم، كل شجع ما يلين حزما. فالعباد صاح صايح تقدم. من الصيام تهدم كل شجع ما يلي الحزام مرحبا منا بالذوق بادر الحدين ما لان دان تهزم والعدو